في حزن شديد وانسحاق أكيد رأيت الحبيب فوق عود الصريق فسألت في عجاب لما كله زى التعاب فسألت في عجاب لما كله زى التعاب فتجسد السباب اسمي أبدو هائلان يا من فوق الصليب امحوا اسمي يا حبيب امحوا اسمي يا حبيب امحوا اسمي يا حبيب في وسط الهبوع وانطفاء الشموع باكيان بالدموع كل شوكات به قد غرستها أنا كل شوكات به قد غرستها أنا فهرعت نحوه وصراخ طوقا يا من فوق الصليب امحو اسمي يا حبيب إني أعترف إذني قد دعال جنبك ينزف لا كعهدي يا يسوع لن أحزنك أبدا لا كعهدي يا يسوع لن أحزنك أبدا صوتي في كل الربوع سينادي قائلا يا من فوق الصليب امحو اسمي امحوا اسمي يا حبيب